أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتقل القرآن من لدُن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست نارًا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 وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تَخَفْ إني لا يخاف لدي المرسلون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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين